يقطعك يا حب توقف على ماش ومنحب حلوين المظاهر بلاش اللي يبيعون المحبين ببلاش حلوين الألسل والقلوب الغشاش العرق لو يقصر المي ميت معه والشمس لو تقرب عن الكون عاش تبخر زينك يوم تجلي وتنحاش ما تدري إني منك يا الله ابوح عبد الله منول عيني ترصف بلرماش جفن انغفى والجفن الاخر فراش مطوع للقلب نبيض من الشاش المستدخل بين الضروع قال واليوم ابنقش السل احبك بنقاش والله ولا حب سعافق واش ابوح عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البن كود 2270 سبعين سبعة أي